بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا 117. والحي القيوم 118. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 119. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل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 ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام والله عزيز انتقام إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي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 انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات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 فَتبعون ماَا تَشَبهَهَ مِنْه بتِغ الكِثنَةِ وَبنتغأَ تَأويلِ فَتَّدونَ ماَا تَشَابَهَ مِْه بتراكِتنَةِ الله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 وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَلَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لنا من لدنك رحمة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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ان الذين كفروا لن الله شيئا واولائك هم وقود النار وَأولائِكَهُم وَقُضُ كَدَاء بِآالِفِ الدعونَ والَّذينَ مِ قَدنِهم كَدَأ بِآالتِ الدعوونَ والَّدينَ منِ قَدنِهِم كَذَّبُ بآيَأنتناَا فَأَقَدَهُمُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهم كَذَّبوا والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى وبئس سلمها قد كان لكم آية في فئتين التقتان قد كان لكم آية في فئتين التقتان فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين إِنَّ أُنثُ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَثِيرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذلك لعبرة لأولي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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرد والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرد ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا اللههُ عدَهُ حُسْنُ الماء اللههُ عندَهُ حسن المَبَ قُلْ أَونَ بِأكُم بِخَيرم مِنذَكُ قُل أَونَد بِأكُم بخَييرٍ مِنذكم لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قاليدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله قاليدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذيينَ يَقولُونَ رَبّنَ إِنَا آممَنَّ تَوْكِ نَدُلُ بَنَا وَقِنَا عَذَبًاَّينَ يَقولُونَ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو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 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أوتوا وَكُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ إِذَا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تولوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد ان الذين يذبحون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ان الذين يذكرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ تَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا وَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَن مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدِك الخَرُ إك على كلُ شيء قدير بجكَ الخَير إِ كر كلُ شيء قَليير تُجُ الليلَ فهار النهار وَتُجَُّ هاارَ النهار في الليل تُولجُ الليلَ هاار وَتُجَُّ هاةِ اللييل. وتخرج الحّ من المّ في وتخرج الميت من الحيب وتخرج الحّ من المّ في وتخرج الميت من الحيم ووترزق من ت شاء بغير حسا وترزق من, تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يَتَّخِذُ المؤمنون الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَمَن يَفْعَلْ فِي شَيْءٍ إِلَّا حِلٌّ لَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ و اي وحل يرثن الله نفسه والى الله المصير قل ان تخف ما في صدوركم او الله قل ان تخف في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَدَّوَّلُوا أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَدَّوَّلُوا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعذاب ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعذاب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ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 إَِّ اللهَّثَ آدََ وَنُ حَو وَآلَ إذمَ وَآلَ الله على العالملَنين ذُّةَ بَعْضهَا مِ بَعْض واللهَّ سَم النرم اذْقَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَضَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اذْقَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَضَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنك أنت السميع العليم ألما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ألما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى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 وإني تميتها مريم وإني أعيذها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بَتَقَبَّلَهَا رَضُّهَا بِقَضُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِشْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِشْرَابَ وَجَدَ قال يا مريم ان ما هذا قال يا مريم ان هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طيبة إنك سميع قال رب اهدني مله كذريته طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب فنادته يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا قال آيتك الا تكلم إلا رمزا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 وَإبقالَالَ الْمل إنكَتُ يَا مَرَمُ إَِّ الله نَففَتَاكِ وَبَههرَك وَسقَذكِ على لت إَِّلَين يا مَغْ يمُقُنتيِي لِ رَبكِ وَسدُد وَبكعمَ عبوكِعين يا مَغْ يمُقُلتيِي لِرَبّكِ وَسجُد وَبكعم عبوكِ عين تَلِكَ مِنْ أَذَاء الغَيبُِحيهِ إلَكثَلكَ مِنْ أَذَِ الغيبحيهِ إلَك وَمَا كُ تَ لديهِم إذُقُونَ أَقُلَامَهُ أيّم يَكُدُ مَغْيم وَل كُ تَ لديهِم إذُقُونَ أَقُلَامَهم أيّم يَكُدُ غَريم وَمَا كُتَ لديم إذ يَخْتصِمُون وَماَا كُتَ لديم إذ يَخْتَفِمُون إذقالَالَة المَلكَتُ يَ مَرَم إِ اللهَّه يُبَششّرُ فِي بِكَلِمَة مِنْهُ اسمُْوه الْمَسحُ عِسَدنُ مَرِيَمَ وَوجهَا اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ بِكَرَمٍ فَتَكَلَّمْ إِلَيْهَا بِقَوْلٍ لَّيِّنٍ أَنَّهَا لَنْ تَلِدَ وَلَنْ تَلِدَ وَلَا تَغِيضَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ فِي عِلْمِ رَبِّكِ لَا يُظْهِرُ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر قَالَ صرَضّ أََّ يَكُ ل وَلَدُ وَلَم يَنسَسْنيدَ شَرج قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْنقُ مَا يَشَ قَالَ كَذَلكِ اللهُ يَخْنقُ مَا يَشَ إِذَا قَب أَم وَمتَ إِ لَهُ قُكَ يَنكُ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 وَرسولًا إ بن إراائلَ أن قَدجئتُك بآيَةٍ م الروَبك وَرسولًا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 وأبريء الأكمه والأبرص أشيل الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تذخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تذخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذَلِكَ لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ذا الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون وجئتكم بايه من الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن نامسلمون قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن نامسلمون ربنا آمنا بما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 وامقهرك من الذي كفر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين, الذين, الذين كفروا الى يوم القيامه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين ثُ إليَ مَْجعكُم فَأَحشكُم بَيينَكُ في مَا كُ تُم فيه تَخْتَِكون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كمثل آدم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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ أَمَّا الْحَاجَّةُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل ت على نَدُرم بنَا أنا وَبن أَنكُم وَالساأَنا وَونسا كُم فقل ت على وَلِس أَنا وَلِسَ أَكُم وَآكُ سَنَا وَآكُسَكُمثَُّ نَبِتَهِل وَلس أَنا وَلِس أَكُم وَآكُ سَنَ وَآكَُكُمْ تَُّ نَدتَهِلثَُّ نَدِْتَهِل فَنَجعَ ثُمَّ لَمَّا انْتَهَتْ فَنَجَعَ اللعنةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الله الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا الله إن الله لهو وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّٰهُ إِنَّ ٱللَّٰهَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّٰهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّٰهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا كلمَة سَواء بَنَنا وَبَنَكُم أَلاا نعبودَ إلاا اللهَّ وَلا نُشكَ بهه شَيْ كلَلمَكِ سَو إِ دَن نَا وَضَنَكُمْ أَللاا نعبودَ إلا, إلا اللهَّه وَلا نُشرركَ بهه ششييْ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فان تولوا مسلمون يا اهل الكتاب لمتحدون في ابراهيم وما انزلت التوراة يا اهل الكتاب في ابراهيم وما انزلت التوراة وما جيلت التوراه والانجيل الا من بعده وما انجلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لم يكن به علم ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لم يكن فلم تحاججوا فيما ليس لكم به علم فَالَّمَا تُحَاجُّونَ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ الصَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نُيُضِلُّونَكُمْ وَدَّ الطَّائِكَثُم مِن أَهْلِكِتَادِنَ نُظِلّونَكُْ وَماَا يُضِلّونَ إِللاا أَن قُسَهُم وَما شرون وَماَا يُضِّونَ إِللاا أَن قُسَهُم يا أَهلَكِتاب مَ تَكفرُرونَ بآياتاتِ اللههِ وَأَنتُم تَششهَدُون يا أَهلَكِتابِ مَ تَسفررونَ بآياتاتِ اللههِ وَأَنتُمْ تَشَدُونيا يا أَهْلَ الكِتابِ لمتَلبسونَ الحَّّ بالِالذااقِ لم تَلبِسُونَ الحََّّ بالِالباقِِ وَتَكمونَ الحّ وَأَن تُم تَمون لم تَلبسونَ الحَّ بالِالباقِد وَتَونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَالصُّبْحِ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَطُفْراً آخِرُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم او يحاجوكم عند ربكم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْ الكتابَِمًَا إِ تَأمننهُ بقِ قَارِي وأأَدِّدِ إلَ أَهْلِ الكتابِمًَا إِ تَأمهُ بقِ قَار وَأَدذِلِ إلَ وَمِنْهُم مَنْ إ تَأمَنهُ بِذينَارِل يُأَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذالك بانهم قالوا ليس علينا في الامي نسبي ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامي نسبي ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ, الكتاب وما هو من الكتاب لَيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عند الله الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون وَإِذْ أَقَد اللهَّهُ متَقَ نَّبينَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كتابَابِ وَحكْمهَه ثَُّ جَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُلِّمَا مَكُم لَ تُؤمنِ النَّ بِه وَلَ تَصُرثَُّ جَ أَكُمْ رَسُول مُ قال اقرضتم واخذتم على ذلك نصري قالوا اقرضنا قالوا اقرضنا قال تشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال تشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمَ تَوَّ بَعددَدالِكَ فَأولِكَهُفَشقون فمَ تَوَّ بَعَدلالٍِكَ فَأولكَممُفَشقون أَفَ غَيادين الله يَدغُون آفَ غَيادينله يَدغُون أأَفَ غَيرَدِي للِل يَبغُونَ وَلَهُ أسْلَمَمَ فِ السَّموكِ وَالأَقْضِ طَوْع وَكَررهَهُ وَإِلَْهِ يُجَعون آفَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل. وَمَا جِئْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَنَاءُ جِئْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسحاقويَعقُوبَ وَْأَتْبَاق وَلاَا أُثَمُ شَوعسَ وََّ بونَ نِغضِّهِم ل نُفَدِّقُ بَيْنَ أحدٍَ مِنهُ وَنَحْنُ لَ مُسلْلمونُ ل نُفَدِّقُ بَيْنَ أحدَدٍ مِنهُم وَنَحْنُ لَ مُسلْمون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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينان كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينان والله لا يهدي القوم الضالين والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اولائك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلاا الذيينَ كَابُوا مِن بَعذَلِكَ وَأَصْلَحُ فَإِ اللهَّه غَفُور الحيم إلاا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 ان الذين كفروا وما كتموا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تحبون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 كل الطعام كَحل لذن إسرا إلَ إلا ما حظَّمَ إراين على نَنفسّ كل الطام كَ ح لذنين إسرا إلَ إلاا ما حظظم إسراين على نفسه إلا ما حَظَّمَ إسراائِل على نَ السم قَِأَ تُ نَزَّل التورا إِلا لا حَظَّمَ إسراائل على نَمٍ قَضلِأَْ تُ نَزَّل التورا قُلْفَأتُ بالالتووراتِ تَتْلهَا إِ كُ تُم صادقين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 قُ صَدقَ الله قُل صَدق الله كَت بعومَّ تإضهِي محَن فَ مَا كان مِ المشركين تتبيعوم تائض محَنثَم كان مِ المشركين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 تِهِ آيَاتٌ بَيِّناتٌ نَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالمين وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآيات اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ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 لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ هَاوِيًا وَجَهَوًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ هَاوِيًا وَجَهَوًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ وَمَا الله بغافل عما وَأَنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ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 وكيف تفخرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وكيف تفخرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط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 وَلَا تَمُوتَُّ إِلاا وَأَتُم مُسْنِمُ وَعْتَصِمُوا بِحَابِلِ الللهِ جَمعَ وَلاْ تَطَضْوَقُ وَلَا تَتَبوَقُ واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَنكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوْنَ وَلَتَكُنۡ مِنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَدۡعُوْنَ اِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَلَتَكُنۡ مِنۡكُمۡ اُمَّةٌ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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سودت فَأَمَّنَ الَّذِينَ نَسُوا وَجْهَهُ أكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَجْمَةِ اللَّهِ ففي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سَفِيهَةٌ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس كنتم للناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لهم ولو آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذى لن يضركم يقاتلوكم يلوونكم الادبار ثم لا ينصرون وَإ يوقاتِلوكُم يالّثُمُ الْأَددَاسَُّ ل يصَرون بُبَ ترينِ مُذدَِّةُ أَينَ ماَا تُقفُ إِلاا بحابِرٍ مِنَ الله بُِذًاتارَين مُدَِّّةُ عينَ ماَا تُقفُ إِللاا بحذِرٍ مِنَ الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحذر من الله وحذر من الناس وقالوا بغضب من اللَّهِ وضربت عليهم المسكنه قالوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يثقرون بايات الله ذلك بانهم كانوا كانوا يثورون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق كانوا يثورون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمت هي يتلون ايات الله من اهل الكتاب امه الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَسْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَألَا إِنكَ مِنَ الصَّادِحين وَألَا إِنْكَ مِن الصَّادِحين وَماَا يَكَلُ مِنْ خَير فَلَ يُكْثَرون وَماَا مِنْ خَيرٍ فَلَ يُكثَرُون وَلَّهُ عَمُ بالِالمُتَّقين اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 كَم تَ لرحٍ فِيهَاثِبض صابَت حَرْفَ قَومِ ظَلَ أَمْ حُسَهُم فَأَهْلَكت كَلَتَ لرحٍ فِيهَا فُِ الأقابَت حَرْفَ قَم غَلَون أَمْ حُسَهُم فَأَلَكَت وَماَا ظَلَمَهُم اللههُ وَ أَ يظلمون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 لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنونكم خبالا والدمع عنتم والدمع عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بدت البغضاء من أفواههم وماتوا في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا أولائي تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم أولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله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 الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بها وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا وَإ تَصْبِر وَتَتَّقُ ل يَضُبُّكُم كَيدُهُم شَيْئ وَإِ تَصِْر وَتَتَّقُ لَا يَبُّكُم كَيدُهُم شَيْئَا إِ اللهَّهَ بِمَا يَعَّلونَ مُحي إِ اللهَّهَ بِماَا يَعَّلونَ مُحيين وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ادْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيٌّ وَكَبِيرٌ اذْهَمَّ الطَّائِرَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُم أَدْنَى فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُؤْمِنَ دُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف اِذَا قُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَنِّي مُذَافٌ رَّبَطٌ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بِثَلَاثَةِ إ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأتُكُم مِ تَوْرن هذا إ تَصْبِروا وَتَتَّق وَيَأتُكُم مِ تَوْرن هذا هذاَا يُدِدِكُمْ رَبّكُمْ بِخَسَةِ آلَ ف مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوومين هذا يُدِدِكُم رَبّكُمْ بِخَسَةِ آلَ ف مِنَمَلَائكَةِ مسَمين وَماَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِلَّا بُشْرَالًاكُم وَلتَطُمَ إِ قُلوبُكُم بِ وَماَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاا بُشْرَالًاكُمْ وَللتَقُمَ إَّ قُوبُكُم بِ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَن نَصْرُ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنطَلِبُوا خَائِبِينَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اوعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارع إ مَغفِرَةٍ مِوَبّكُمْ وَجنََّةٍ ْضُها السَّمواننتُ وَالأَرضضُُ وَعدِدة للمَُّقين وَسَارع الذين ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 فَصير في الأبض فَظُ كيف ك عقبَة المكَّبين أثير في الأبض تَظ كيف ك عقبة المكّبين هذا بُ للنَّاسِ وَهُذَو وَمَوعِظَةُ للمُتقين هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ايمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ايمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبِتُمْ أَن تَدُخُلُ الجَنَّ دَوَدًا مَا يَعلَمِ اللهَُّينَ جَهَدُ مِنكُمْ وَعللَمَ الصَّابِرين أَنْ حَثِدتُمْ أَن تَدُخُلُ الجَنَّ جوَوَلًَا مَا يَعَلَنِ اللهَُّينَ جَهَدُ مِنكُمْ ويعلم وَلاقدَد كنتُ تُتَمَن النونَمَوْتَ مِ قَبلِلِأَن تَلقَوهُ فَقَدَأَيتُموه قبل أَن تُم تَظُرون وَلَقدَد وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَن تَنقَلِبَ تُمَّ عَلَى أَعْقَابِكُمْ أَفَإِمَّا ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن يقلب على عقبيه فلن الله شيئا وسيجد الله الشاكرين وسيجد الله الشاكرين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 وَأَكْثَرُهُم مِّنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا, فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَمَا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ فَآتَاهُمُ والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يا ايها الذين تطيعوا الذين كفروا يردوكم يَرُدُّوكُم عَلَى آعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ يَرُدُّوكُم عَلَى آعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ فُلقث قُ بالَِّذينَكَفَرُ الرعْدَ بِمَا أَشَْكُ بالِلهِ مَا لَم يونَزِلْبه سُلقان سَلُقف قُوا بالَّذينَكَ فَر العْضَ بِمَا شَقُ بالِلهِ وَمأوهُ النَّهُ وَِسَمَة وَضَمين وَلَ قَد صدَقًاكُم الله وَدهُ إح السُونَهُم بإبْنِه وَلَ قَد خَدَقَكُ اللههُ وَْدهُ إح السُونَهُم بِذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما, ما تحبون مِنْكُمْ مَنْ يريد الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صرفكم عنهم ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ لِيَدْعُكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْعَنُونَ عَلَى أَحَدٍ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فآتاكم غنما بضم لكي لا تحزنوا والرسول يدعوكم في اخراكم فاذابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا نعس يغشى طائفة منكم ثم انزل عليكم من بعد يغشى طائفة منكم وَقَائِلَةٌ قَدْ أَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَائِلَةٌ قَدْ أَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لنا من الأمر من شيء يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين قتل عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وَلهَّهُ عَليِيم بِذكِ الصدُور إِ الذيذينَ تَوََّ مِكُمْ يَوومَلتَقَ الْجمعَمانِ إِ مَتَزَلهُ مُ الشَّيفان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم ولقد عفا الله عنهم الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم يا ايها الذين لا امنوا لا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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَا نَقْرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اعف عنهم واستغفر في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم ينصركم الله فلا غالب لكم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 وَبِئْسَ الْمَثْوَى هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَلًَاَّ أَصَابَتكمُم مصبَة قَد صَدٍ تُمّلَهَا قُللتُم أن هذا هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَالُ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ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 قلَ لَ تَعَلَ قاتِلُ في تَبله أَدثَعُون قالوا لَ عَلَمُ قِتَلََّتَّبَعناكُمْ قالوا لَ نَعَلَ مُ قِتَلَتبَعناكمهُ للِكُبْ يَومَائِدٍ أَقَرَبُ مِنهُ للِإمانهُ للِكُبْرِ يَومَائِذٍ أَقَرَبُ منِنهُْ للإيمان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ أعلم, أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا الَّذِينَ قالوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَاعَدُوا لَوْ أَقَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَجْرَؤُوا عَن أَن يُخْسَفَ بِالْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَجْرَؤُوا عَن أَن يُخْسَفَ بِالْمَوْتِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتلوا في سبيل الله ولا تحتسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَست بِشِرونَ بنِعْمَك مَِ اللهَّه وَكَبْلع وَأَ اللهَّه لا يُضيع أَجرَ المُؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم للذين احسنوا عظيم الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم ايمانا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ لَمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ لَمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذلكم انما ذالفون الشيطان يطرق اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم تريد الله أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُم حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوُا اللَّهَ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزادوا إثما ولهم عذاب مهين إنما نملي لهم ليزادوا إثما ولهم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 وَمَا كانَ اللهَّهُ لقُلعكُمْ على الغبَ وَمَا كانَ اللهَّهُ لقُلعَكُ على الغيدَ وَلكِ اللهَّه يَجتَ ب مغّسُ ل مَشَ وَكَِّ الله يَجِتَبي مغّْسُ ل مَش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 ولا يحتسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحتسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوفون ما دخلوا به يوم القيامه سيطوفون ما دخلوا به يوم القيامه وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير سكتُبُ مَا قالوا وَقَتْلَهُ الأأَبأَ بِغيْرِ حَقِّ وَنَقُُ دُوقُ وَذاَبًا حَر بِغَيْرِ حَقِ وَنَقُونُ دُوقُ وَذادًا الحَرين ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِهِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ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 لَن تُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَن تُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَن تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبلكم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قد لكم ومن الذين اشركوا اذ كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وان وَإِذْ أَقَضَ اللَّهُ م تَقََّ نَأوتُ الْكِتابَابَلَةُ بَيلَّهُ لَِّاسِ وَلَ تَُمُونَ وَإذْ أَقَضَ اللهَّهُ م تَقََّ نَأُوتُ الْكتَابََةُ بَينَّ لَِّ فِ وَل تَفمُونَ فَنَبَدُهُ وَر أَظُورم وَشْدَرَوا بِ بَنَوا بِهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا كَبِئْسَ مَا لا كَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسْتَرْحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن في خلق السماوات وَالْ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ من تدخل النار فقد رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي رَبَّنَا أنا سمِعنا مُاداد سَمِعنَّ مَُادونَاد للِإمَانِ أَ آ مِنوا بِربِّكُم فَآامََّ سمِعن مُاد يونَاد للِإمَانِ أَ آ مِنوا بِربِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك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 كَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ تَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ دَعُوهُمْ مِنْ دَعْمٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَأذُ فيِي سَبل وَقاتَلُ وَقُتِلُ لَكَسِْرََّ عَنْهُم سَئاتِِ لَكَفِّْرٌَّ عَنْهُ سَئاتِهِم وَلَأُذُخِلَ النَّهُم جََّّات لَكَِْرَّ عَنْهُم سَئاتِهِمْ وَلَأُذُخِلَ النَّهُم وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا من حُسْنُ الثَّوَابِ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 لا يَغُّكَ تَقلّهُ الذيكَ غَوك بِلاادَ مَتَ قللثُمَّ مَأوهُم جَهَّم وَبِسَلمهاد لَتع قلدُمَّ نَأوىهُم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ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 خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا ايها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ديمر لاكون دي الله